أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعل ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات خرار ومعين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 ربهم لا يشركون والذين يؤتون ماءة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ اهْتَدَى فَسَجَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرْاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرازقين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 نهار افلا تعقلون